إن أحسنتم أحسنتم لأمفسكم وإن أساءتم فلا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوُجُهَكُمْ وَلِيَدُخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْتَتْبِيرَة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 فيدع الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل ونهارا رأيتين فمحو لا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة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 أَفَا أَسْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا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 اقبروا في صدوركم، فسيقولون: مي يعيدنا قول الذي فطركم أول مرة.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 وَإِنَّكَ أَدُولَ يَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الَّذِينَ يَلْبَثُونَ خَلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا صُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الرُّسُلِ لَا وَلَا تَجْدُ لِصُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ قَشِيَّةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا قَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُم